صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن لله ما في السماوات وما في الارض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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين